صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد جاءكم رسول من أنفر عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَصر إَِّإِن سَانَ لَ فِي خُصُِ إلَّ الذيينَ آممَنُوا وَامِلُ الصَّالِحاتِ وَتَو صَووبِالحَقِّ وَتَوَ وتواصوا